صلاة عيد هذا بكم الله صلاة عيد هذا الله استو استو اقيموا صفوفكم اسدوا الخلل اقموا الصف الاول فالاول الله اكبر الله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 الله الله اكبر الله أكبر. الله أكبر. الله اكبر سمع الله لمن حمده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 الله اكبر الله اكبر الله, الله اكبر جميع الله لمن حمده ربنا الله اكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمه الله. السلام